السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي الحلوين ازايكم يا رب تكونوا كلكم بخير انتم اكيد فكرين المرة اللي فاتت تتكلمنا عن ايه؟ ايوه حكينا ان ربنا سبحانه وتعالى هيأ لرسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مكة لاستقباله واستقبال رسالته للناس ومنها حاجتين مهمين جدا فكرينهم ايوه تمام الكعبة وبئر زمزم الكعبة اللي هي هتكون قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم وامته للصلاة وحفر بئر زمزم اللي حفرها مين برافو عليكم اللي حفرها جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب للحجاج عشان لما يعطشوا يلاقوا مية عذبة يشربوا منها هنعرف النهاردة ايه ترى؟ هنعرف قصة الندر اللي ندره عبد المطالب لله ونقول كان يا مكان كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بعد المعاناة اللي شفها عبد المطالب من قريش كلها وأهلها ندر عبد المطلب ندر لله إنه إذا رزقوا ربنا عشرة أولاد عشان يدفعوا عنه ويخموا وما يحصلوش اللي حصل في قصر في قصة حفر بئر زمزم إنه يدبح واحد منهم فرح جمع أولاده كلهم وأخبرهم بندره وطلب منهم إنهم يساعدوه في الوفاء بندره وإحنا عرفنا إن من أخلاقهم الحميدة كانت إيه؟ أيوة الوفاء بالعهود مهما كلفهم ذلك عملوا إيه يا ترى الأولاد؟ على طول ألولوا أيوة وإيه المطلوب مننا دلوقت؟ عشان توفي بالندر يا أبانا فطلب منهم ان كل غلام يأخذ قدحا اللي هو الكاس ويكتب فيها اسمه ففعلوا ذلك على الفور طاعة لمين؟ طاعة لوالدهم فاخذ عبد المطلب الأقداح ودخل بيها على هبل مين فاكر الاسم ده يولاد؟ تمام، هو بالفعل اسم الصنم اللي كانوا بيحتكمون إليه ظماً منهم إنه بيساعدهم على اتخاذ قراراتهم. وراح راح عامل عبد المطلب قرعة بالأقداح اللي مكتوب عليها أسماء ولاده العشرة وطلعت القرعة على مين طلعت على ولده الأصغر أصغر ولد عنده وهو أحب الأولاد إلى قلبه وهو عبد الله وقف عبد المطلب في حيرة شديدة جدا وفي لحظة أخذ ابن عبد المطلب وحبيبه إلى قلبه وقرر أنه يذبحه. فلما أخذ السكين ولسه هيدبح حبيبه عبد الله أنت عارفين مين عبد الله يا ولاد؟ والد الرسول عليه الصلاة والسلام سجح عبد المطالب لسه يذبح ابنه عبد الله فجأة طلعت كل قريش عليه عشان تمنعه من انه يذبح عبد الله عشان ما تكونش عادة بعد كده عندهم انهم يقدموا لدهم ندور للآلهة وراحوا مقترحين عليه اقتراح قالوا له نروح لعرافة تدعي معرفة الغيب والعرافة دي أولاد في أرض الحجاز عشان إيه؟ عشان يخدوا رأيها في ذبح عبد الله وراح معاه ناس كتير من قريش ولما وصلوا عندها وأخبروها بالحكاية ردت عليهم روحوا عني الآن فإن تابعي غير موجود لأسأله كان على أيامهم كل العرافة بيكون معاها تابع التابعة ده بتستشيروا في الأراء بتاعتها وكان يومها تابعها غير موجود فتركوها ورجعوا لها التاني فقالت لهم يا ترى انتو عندكم الديا كام حبيلي حلوين عارفين يعني اي دي الديا دي قدر من المال او الابل يعطيها القاتل إلى أهل المقتول بدلا من نفس المقتول التي أزهقت عشان إيه يا أولاد؟ عشان يعفو عنه نرجع تاني لعبد المطالب والعرافة فلما سألتهم ديتكم كام؟ قالوا لها إحنا بندي دية عشرة من الإبل يعني عشر من الجمال فرحت أيلالهم ارجعوا إلى بلادكم وحطوا صغيركم عبد الله وأمامه عشرة من الإبل وعملوا الأرعى عليه وعلى الإبل فإذا طلعت القرعى على الإبل فاذبحوها دية له وبكده تكون فديتوا, الإبل فديتوا ابنكم الصغير بالعشرة إبل أما إذا طلعت القرعة على الصغير فزيدوا عشرة إبل أخرى وعيدوا القرعة وابقوا على ذلك حتى تخرج القرعة على الإبل فذبحوها وبكده يكون ربكم رضي بالإبل ونجى صغيركم سمعوا منها الكلام ده كله وراحوا مرجعين مكة وقام عبد المطلب بيدعو الله وبعدين رح جايب ابنه وأمامه عشرة من القبل وقام عبد المطلب عند هبل بيدعو ابنه وتعاملت القرعة في أول مرة فخرجت على مين؟ على عبد الله هل حيتبحوا يا ولد؟ لا طبعا دول هم عايزين ينجوه وعملوا القرعة تاني وزودوا عشرة إبل أخرى وانتظروا فطلعت علمين في تاني مرة طلعت على عبد الله تاني راحوا مزودين عشرة من الإبل الأخرى وفضلوا على الحال ده يا ولاد لحد ما وصلت الجمال لمية جمل وقام عبد المطلب جد الرسول عليه الصلاة والسلام وقعد عبد المطلب يدعو الله وعمل القرعة مرة تانية طلعت القرعة المراجعة على مين؟ على الإبل فهللت قريش وقالت لعبد المطلب كده خلاص ربنا رضي بالإبل المئة ونجي عبد الله وفي منهم اللي قال إن عبد المطلب عشان يطمن قلبه قال لا والله لابد أن نعيد القرعة ثلاثة مرات متتالية. يعني ثلاث مرات وراء بعض. وبالفعل عمل كده عبد المطلب وطلعت القرعة في المرات الثلاثة على الإبل. وبكده كتب الله سبحانه وتعالى النجاهل عبد الله الذي سيخرج من صلبه. أطهر وأشرف إنسان عرفته الدنيا ألا وهو من يا أولاد هبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقصة نجاة عبد الله من الدبح انتشرت في كل قريش وفي جلساتهم ومنتدياتهم وأعادت إلى أذهان الناس ذكرى إسماعيل عليه السلام جد العرب الذي نجاه الله سبحانه وتعالى من الذبح وفداه بكبش عظيم وكبر عبد الله وأصبح شاب في سن الزواج فحب عبد المطلب أن يزوجه ويفرح به يترى من سيتزوج عبد الله؟ استنوني المرة الجاية عشان نروح كلنا ونفرح مع عبد المطلب جد رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بزواج مين بزواج ابنه وحبيبه عبد الله الذي نجاه الله من الذبح استنوني الحلقة القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته